اشتركوا في القناة فيها خالدين فيها بعذاب الأمين فليس من الله في شجرنا فليس من الله في شجرنا تتقون ويحذركم الله نفسك والى الله المصير يا رب اننا ضلتنا كما في بقر محمره فتقبل منا فانا نستمع العليم فاننا وضعت قولا وضعتها تَرَى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمَ فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَ لَهَا نَبَاتًا Innalloh yuqfaru qalbiykum an qalbiykum وجاعدوا الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى الهيئة ثم إليه ورجعكم فأحكم بينكم فيما لو يضلونكم وما يضيعون إلا أنفسهم وما يشتغون يا أهلا بتاديل تكفون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهلا بتاديل تنبسون الحقب البارطين لما تنبسون أَلَمْ تَرَ أَن كُنْتُمْ نَحْتَقُّونَ الْحَقَّ أَمْ is يطلق قدوم ففي رحلة الله ففي رحلة allazina amanu